كَذَلِكَ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 110. <تصفيق> أتوافعوا به بل هم قوم طاغون <تصفيق> فتول عنهم فما أنت بملوم 111. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 112. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 113. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن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 111. وكتاب مسكور 112. إيرط منشور 113. والبيت المعمور 114. والسقف المرفوع 115. والبحر المسجور 116. إن عذاب ربك لواكع 117. ما له من دافع يوم تمور السماء 111. وتسير الجبال سيرا 112. فويل يومئذ للمكذبين 113. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون